وإني كلما دعوتهم لتعفروا لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصبوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وإسررت لهم إصرارا فقلت استعفروا ربكم إنه كان وفيرا يرسل السماء عليكم درارا ويم بأموال وبنين ويجعل لكم جن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 الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أعصوني واتبعوا من لم يزده باله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا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 124. لا تزد الظالمين إلا تبارا